الله والحمد لله وصلت وصل على رسول الله بسم الله نحمده ونستعين ونستهدئ ونسا ونعوذ بالله من شرر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهله الله فهو المهتد ومن يغفر لهادي له وأشر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشر أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسبيما كثيرة السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته ما زلنا في حروف الاستفال هي مشكلة شديدة جدا قراءة حروف الاستفال اللي هي الحروف اللي بنقولها حروف رقيقة لأن للأسف احنا فتحة الفت واحنا بنقرأ الحرف الرقيق المفتوح بتبقى طريقة القراءه غير صحيحة يعني البنت لما تيجي تقرأ مثلا همزة مفتوحة رقيق الهمزة مفتوحة حرف الهمزة رقيق ولا مفخم مش رقيق رقيق بالقاف حرف رقيق طيب الهمزة لكن دايما لما بقولك يا بناتي الهمزة والحروف اللي احنا قرأناها الرقيقة السابقة كلها أو ذكرناها الرقيقة السابقة كلها بنقولنا حروف ايه؟ استفال لكن بنقرأها بوسطية يعني ايه؟ يعني لا هي برص ولا هي سواد يعني لا هي شدة رقة يبقى لما اجي اقرا الهمزة اقول اه والقصود يقول ينزل في فك السفلي كده اه ولا تشد التفخيم تقرأ أطول آآ خطأ ولذلك بقول لك في نقطة سهلة جدا بتسهل قراءه الحرف الرقيق ده المستفل عندك لفك... لشكل الفك وانت بتقراي شكل الشفتين يعني رسمة الشفتين وانت بتقراي إما تقرأي الحرف الرقيق هكذا وشفهي في الجاب العرض كده آآ شايف الرسمة دي اللي هي الرسمة اللي هي الطولية اللي هي العرضية دي العرضية فتقرأها آآ خطأ ما تقولها شو يا حبايبي عشان انتو ربنا يسعد قلبكم يا رب فما تقيهاش يا حبيبتي عشان ما تلزقش وكده هي شوف الفتحة ازاي بنات وانت بتقولي ايه اعوذوا اه يبقى دي فتحة خطأ لاني بعملها ازاي عرضية كده طيب اتنين فتحة تانية انا لو دلوقتي قلت كده شوفي شايفت شايف شايف بصي تفكي فاكي اللي شايفه هي مستقيمه كده نازله كده واللي تحت هي النازله قوي ا اللي سنزل تحت اعوذ خطا لان الفك السفلي هو النزل وما ومسونيه بالكسر كسر الا بكسر الايه طيب هعمل الفتحه الثالثه الفتحه ده اللي هيبقى اكتر من اللي يعني الفك العلوي هفوق طلع فوق قوي اعو أ... لو رسمت خط مستقيم كده شايفين يا بنات ا اللي لازق هنا الشفاك السفليه يعني اللي طلع هو العلوي اذا وانا برسم كده يبقى فخمت طلعت فوق كده يبقى انا طيب طب شكل الشفايف ايه وانا بقول يبقى في صوت طه في رسمه رابعه للشفتين اثناء قراءه الحرف المفتوح ايه شكلها بتبقى عامله الجزء كده بيضاوي كده الاثنين بعض اعود تشوفي ما الرسمة شفه الرسمه الرسمة الرسمه اعود أه أعوده, أعوده أعوده أعوده فتحة شبايفة كويس فتحة بعد فتحة كويس إياك تجبيني بقى حرف مفتوح وانت نسألين لك قد جنب بارك أعوده دي قرأت المتغاز يا بنات دي قولت عن واحد متغاز يقول أعوده بال ده متغاز ده مش ممكن تكون قرأت واحد بيفتح فتكيني يبقى أنا وأنا بقرأ أعوده هقرأها ازاي يا حبيبي أنا دلوقتي بعيد وزيد وبرج ما ما اقولش م... اعوذو ما طولش لان هي همزة ايه همزة وليست همزة بدل يبقى هقولها اقرأها بسرعة يبقى حققها وابدها كرة مفتوحة أعوذو. أعوذو. أعوذو. آ أعوذو. أعوذو. أعوذو. اعوذو اعوذو اعوذو اعوذو اعوذو دي الفتحة أعوذو. وقيسي عليها اي حرف تاني رقيق مفتوح باب مثلا نقول ايه باب أعوذو. ام واد هقول اب اب و و اب و و و با اب و اب و اب و أب وابا ما تقفليش زورك من وتفتحي بس فكك بره تقولي اب و باب لا بقولكش كده افتحي معاكي افتح حقك معايا ابواب ابواب في ثانيه اي حرف ثالث هتجيبيه ت بتقولي مثلا ت ت بفتح وسطها ولا بقولها لا اقراها كده لا اقراها ت ولا بقراها تي ولا بقرأها تا لا هي ت كتابا كتابا كتابة, كتابه كتابه مخرج الكاف وكسريه وكسر الحرف كتابا كتابا شايفين الصوت بقى جميل ازاي جبت المخرج حققتي الكسرة وانتقلتي لمخرج التاء وفتحتيها باعتدال لا فكك السفل وانت بتقرايها كتاب ولا طلعت العلوي اكتر وقلت كيتا ولا غبتها عرضيه قلت كيتا هي بقرأها كتاب الكتاب الكتاب قيس كل الحروف. تدخلي في الجيم. ما تقوليش مثلا جاء تقولي حرف الجيم. جاء. هقول مثلا جاء كلمة جاء. وأنا بقرأها ممكن أقرأها خطأها كذا. انا بقرأ الحفص دلوقتي. ب بقرأها بالفتح مفتوحة. بقرأها كذا جاء. جاء. خطأ هقوله لكم ثلاث أخطاء بعمل عرضي جاء خطأ ما تقولوهش علشان خاطري من فضلكم تيجي الخطأ الثاني جاء خطأ ده أنا دي قراءة أخرى غير قراءة اللي أنا بقرأ بها الحفص طيب التانية فوق هارفع اللي فوق عشان أجيب الرسمة الثالثة للفك جاء خطأ يبقى يبزيد في الرقة أو بميل أو بشد ايه برضو بالعرض ده الثلاث أخطاء طب أعملها ازاي؟ جاء.. شبه بالصوت وصلت ازاي؟ جاء.. جاء.. جاء.. جاء.. جا... جا... جا... يخلي بالك اني حطم اني معاها قال وبفتحها لان عشان دي لك طب هتقرأ الهمزة ازاي ما تقولي جاء.. بعضكم بيقرآها كده يقول جاء.. اا اا آ... يعني فتحت الجيم ولما جاتي للهمزة ما تطبقتش فيها التطبيق اللي بقولك عليه ده. ازاي تقرا الاثنين جاء جاء, جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء, جاء مش قال اا صوت جوه صوت جوه هاتي مخرج الهمزه من صوتها المخرج عند الصوت يا بنات شوفي الصوت الهمزه فين جاءت جاء, جاء, جاء صوت الهمزة؟ يا سلام أحسن طيب داليا, داليا داليا دكتورة داليا دي أيوة أيوة بس عندك نفس دخل في الحروف الجيم والهمزة في دول الحروف شدة ماينفعتش أقول جا واجل المد كده وطي عليه وأخذك فيه هوا اقرأ يا بنتي الحروف بقوة القوي يدي له قوته الجهر ادي الحرف اللي فيه جهر جهره صفات القوة ما تضيعهاش اقرأي جاء صح شايفين الفرق يا بنات شايفين الفرق ازاي؟ طيب أكرأيها دا آ أيوا آ آ أعوذو أعوذو. أعوذو. حط إليك على المكان المخرج همزة أقصى الحل وما... وانت بتقولي آ وانت بتقولي, ما... وإنت بتقولي آ ما تقفليش مخرجك كده ما تعبليش حلقك كده وتقفليه كده زي في افتحي وقولي آ أفتح آ آ آ فتح قلنا الكاف والتاء والباء ولسه النهاردة وانا هكلمكم هكلمكم في حرف ايه مثلا ايه الميم يعني كتير جدا النهاردة كانوا بيقرأ عليها قرأ انتوا ما, ما ما ما ليه كده هي ما ما ما فتحة ما ما ما فتحة ما افتح بقى حلقة قولي ما ما ما ما هتقولي هتقولي آية فيها ما طه طه ما أنزلنا عليك القرآن تشرح اقرأوا هذه الآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشرح احسنتم لأنكم لما قرأتوا أن القرآن صح صحيحة وأنا بقرأها القرآن مش القرآن البعض يقرأ القرآن أنا آ آ سوف الشفيف بقت ازاي وانا بقرأها خطأ القرآن دي الخطأ بس ما تقوليش كده على القرآن خليت الشفيف ايه طيب القرآن نزلت أغطر القرآن خطأ القرآن القرآن <تصفيق> دايرة جيبت ايه منتظمة لكن قد بعض رسمة كده يا بناتي القرآن القرآن حاجة نيقى حاجة نيقى حاجة نيقى. القرآن استمر على كده استمر على كده ان شاء الله طيب يبقى هنقرأ يا بناتي وانا بقول ما انزل هنجيب برضو ما مديحة من اول الفاتحة فيها ايه المين مد في اول الفاتحة طيب لحظة لحظة بس عشان أنا باسة برضو هعلق من أول الحمد بالله عليك احنا طبقنا اللي أنا قلت عليه دلوقتي لو قلت الحمد أنا جبت الهمزة كده مفتوحة أنت ما فتحتيش الهمزة أصلا لما قرأتي الحمد لله رب العالمين يا بنات الله يرضى عليكو يا رب المفتوح مفتوح المكسور مكسور المضموم مضموم لما يجيلك الحرف الحمد الحمد الهمزه هنا تبقى ايه مفتوحه اه طفيني الفتحه بتاعتك الحمد. الح الح, الح الحمد. هي فتحه الحاء كده ابدا ما فتحتش الحرف لان انا قلت لك الحاء المفتوحه هكذا حا الح الحا الح الحمد الحمد متي ما قراتيش كده انت بتقراي الحرف المفتوح ساكن بتقولي قل ال... بتقولي الحمد حاحا حا في فرق من الاتنين الاثنين اقراي يا بنتي اقراي صح يا م... يا مديحه الحمد الحمد الحمد لحظه اعيدي مره ثانيه الحمد مش الحا ألح... حا ووسطا ح <ألمك> الحمد <أي ألحك> الحمد <ألمك> يا هي للأخرانية الحمد لله رب العالمين عشان كده متى تكلفش يا بنت لا أنا قلت بس الله يرضى عليك بس خلينا بس ده يبقى وانا بكرى يا بناتي الحمد لله ما هنقول مالك يوم الدين هاتيني مالك يوم الدين بقى. ماشي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أحسنتي. يبقى هي قررت ألت مالك يوم الدين مالك ما ما ما ما ما فتح ما مدفون ما, ما مالكي مالكي يوم مالك يوم الدين مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. بس أنا بضبط الكسر لسه بس شوية. بس قالت مالك صح. ها. لا أحد تاني ما غيرك. بقى ما قراشين أنت يا بنت ما عليك إيش فاتحة تفضلي مالكي لا أنت فقمت بقى لأن قلتي ما أنت لو في إنسان اسمه مازن مازن مالك مالكي أصدقلك مخلول واحد ما تسمعش اسمه مازن مازن مازن بتقولي ما ما بتقوليش ما وانت أفل زورك انت أفل حلقك افتحي يا بنتي مالكي يوم الدين مالكي يوم الدين ما عليكيش كسر طبعا فين معلمتك فين إمام ايمان نزلت تحت فين ايمان تحت مالي لي لي لي, لي ماليكي ليكي, ليكي. عندك اللم مكسوره والكف مكسور ماليكي ما لا, لا انت مش فتحة ابدا يا بنتي ما ما, ما, ما تتكلفيش يا حبيبتي ما تقوليش ما اقولي مالكي يوم الدين مالكي ما يوم الدين ما ما مالكي ما ما. ما يوم الدين الكسر مش مظبوط طيب ما ما ما هتي المد من جوفك مالكي مالكي, مالكي, مالكي انت رات حبق شفيفك بس لكن حالك مالكي لا مالكي يوم الدين مالكي يوم الدين مالكي, مالكي يوم الدين مالكي انا عايز اشعر بالماد يا ولاد اعايز اشعر المد كأنه المد جاي من عميق انا عايز اشعر بعمق المد ها مالكي صح كده المادة عميق مالك يوم الدين يلا قريب مالك يوم الدين أحسنتي يلا مالك هات المادة قوي مالك يوم الدين أحسنتي يلا البنت دي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشك أحسنتي رشا. أحسنتي و وما بنائها. و شوفي و ما باء فتح باء. خلي بالك من البنات فتح باء. و ما باء باء باء. و نون فتح نون. في الكلمة دي أخطاء تقول لك وما بنا بقرير كنت تقرأها كده وما بناها خطأ الصح صحيح وما بناها وما بناها وما بناها وما بناها, وما بناها, وما بناها السماوات والأرض سماء ما ما السماء ماء ماء السماواء وشوفي الواو لسه هتكلم عنها السماوات والأرض السماوات والأرض السماء السماء السماء السماء, السماء. السماء. السماء. السماء. سوف يطلع المفتوح ازاي يا بنات فوق؟ أريد السماوات, السماوات والأرض. أحسن. يلا يا بنتي. البعض عواطف. السموات حرف الميم يا بناتي، بنقرأه. بقرأ الميم زي المفتوحة يا إيمان، إيمان، ايمان أس... أس... طه ما أنزلنا على فقرنا تشقق. يلا قريه. أه... أه... أه... احسنتي وما بينهما وما وما وما وما بينهما وما تحت الزرع وما شوف الصوت شايف الصوت خالص والمد طلعي يا بنات بيجري كده وما بينهما زورك وانت بتقرأ المد بعد الميم ده هقولي وما خطأ وما وما بينهما حتى لو بتيك تقرأي بالشكل ده بتحس القراءة عليك يسارة وسهلة لكن لو قفلت حلقك وانت بتقرأي بيبقى ضغط على أحمالك الصوتية زيك دايما البنات اللي بيضغطوا على, على زورهم هم بيقرأوا بيقرأوا بيقرأ الكرآن وهم قفلين حلقهم وبيخلوش الماء دي يجي صح بتبقى تعبانة بتقرأ قليلا وبعد كده تقول تعب كحيت لأنها ما بتفتحش الفتحة الصحية طيب يا بنات احنا دلوقتي مثلا خدنا الماء النون بقى دي بقى ناء مشكلة كلمة الحرف النون برضو هنجيبه مفتوح لأنه بيباني الإمالة في ايه اه مثلا أنا بقرأ النون المفتوحة زي مثلا ايه ربنا ربنا اي آية فيها ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة طيب اكسروا بس قولي خلي بالكوا يا بنات من الكسر الكسر عندكم وعند كثير جدا كثيرات منكم جدا الكسر غير محقق يعني لما تيجي تقراوا الذين ألا فتحة أ ألا فبعين ذي ذي من الذين، ليست الذين أيها الذين يقولون ربنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا أو جدا طيب هنأخذ حد تاني يلا مين يجيب لي حد بقى هنا إنها المفتوحة اتفضل <تصفيق> من غير تكلف مش آتينا دي فيها زيادة, يا زيادة بقى. ربنا آتينا في الدنيا في الدنيا نانا يلا ربنا وفي الآخرة وفي بلاش لا أنا تكمل وفي لأنهيزة من غير تكمل وفي الآخرة حسنة من غير مبالغ يا حبيبتي واقينا, واقينا عذابا النار واقينا عذابا النار واقينا وفتحة و قف مكسورة واقينا النوم مفتوحة بعد آمد واقينا عذاب النار حجة وصقر العادم. أيه. أيه. في أيه. أيه. أيه. أيه. أيه. أيه. وقنا أيه. أيه. اللي أيه. أيه. بقى جنبك لا لا لا لا لا, لا. لحظة. لحظة. حبيبتي لحظة انت قلت ربنا انا لما قلت النون بقلتها كده برضو ربنا وفتحت شفايب كده ربنا نا نا نا نا نا ربنا ايه وياياكوا يا بنات تقولوا للنادي ما في ما تفخيم التفخيم هو نا والاماء وشدة الرقة نا انما المعتدله نا ناهد يقفل حولها فهي عامله ايه يا بنات هي مش فتحة الفكين علشان كده ما سمي الفتحات اللي فتح الفكين وبناء على الجول اللي جوه ده مش مفتوح ربنا شو الصوت جاي مننا خلات تقولينا قولي معايا نا قولي ما قولينا بس قولينا من فضلك قولينا الداء الوراك قولينا حبيبتي انت نعم ربنا احسنتي ربنا آتنا ربنا آتنا أحسنتي احسنتي يبقى أنت فتحتي النون أنت محتاجة بس أحد يزبط معاكي إن شاء الله تعاليلي بعد الصلاة وعشان نزبط لك الإيماء حبيبتي تفضلي تعالك اماله كبرى لازم تزبط تجي لي من فضلك بعد بعد الدرس عشان نزبط الإيماء تفضلي ايوه أحسنتي ربنا آتنا في الدنيا حسن أحسنتي طيب اللي بعدها تفضلي طيب وانا بقول مثلا انا انزلناه في ليله القدر زينه يا بنات حد يقراها هذه صحيحه إنا انزلناه في ليله القدر ما شاء الله شوي قال لي شويه تخفيف انا انزلناه بالوسط كده وسط كده حلو <تصفيق> ايوه احسنتي مروه <تصفيق> <تصفيق> امسكي مناخيرك يا بنتي <تصفيق> انت لو عايزه يا مروه انت مشكله عندك شديده جدا انك لما بيكون الكلمه فيها غنة كل الكلمه كل الحروف بتبقى فيها غنة يعني انت ابتديتي الغنة من حرف الهمزة ان ان خلاص المن الهمزه جات من مناخين بقى في خنخنه ادخلي على في مكان الغنه بنتي ان ان حتى لما تقولي نا بعد كده المد مش هيبقى فيه غنه انت عندك غنه في المد والغنه في الهمزه الاولى مش الغنة في النون بس ابدا في الطرفين كمان اقريها من غير الغنه صح انزلناه في ليله أحسنتي خلي بالك يا بنات هي عملت إيه عشان أقول لكم الملحوظة دي هي بعض الناس كده على فكرة كتير لما بيجوا يقرأوا كده لما ييجوا يقرأوا كده يقرأوا إنا مثلا يقرأوها ازاي عشان النون فيها غنة من أول الهمزة تبقى فيها عندها خيشو والمد اللي بعد النون اللي بعد الغنة بيبقى تبقى من خيشون بيبقى كل شوف تقول شوف من من أول الهمزة ان هي مش من أول الهمزة هي الهمزة ما فيهاش ملاش دعب الغن ادخل يا بين تعلون بس هي قولي إيه لوحدها اي إن قولي إن إن إن إن إن إن إن إن إن إن هي إنا أيوة. أنزلنا، انزلناه في ليله القدر عايز اقول لكم ان الامر بتاع ان دي بنات عند مشكله عند ناس جدا بتقرا القران ان بتقرأ مجرد ما الكلمه بقى فيها غنا تروح كل الكلمه تبقى قراءتها كلها مخنقنه بتبقى من اول الهمزه بتجيب فيها غنا؟ إنا في ليلة القدر. إنا انزلناه في ليله القدر طيب ماشي ها ايوه ايمان احسنتي في سته نون نون هاتي ستة نون ان شاء الله ماشي حبيبتي خلي بالك لنا. اللي من نا تفخيم بصي بنات ما انا ولا ده اللي بقول عليه نا ده تفخيم نا تذكري كلامها نا نا ما هم الناس ما ما تدلي ابيي سامحك احسنتي وما عليك أحسنتي. أحسنتي. يلا يا بنات فيها إن برضو النون المعايز عايز كلمات يعني كلمات من القرآن فيها نون مفتوحة ها تفضل أنتي كنت عايز أنتي بقى بتاعت اللي هي اللي أنا بدور عليك عشان أنتي من أول الراء بيبقى فيها يبقى من أول ما دام فيها ربنا بتكل كل حروف بتطلع من إيه خيشه خلي بالك راء راء راء ولي راء راء آه, آه. ربنا لا ربنا ربنا نا ربنا لا تزغر قلوبنا بعد إذ هننا <تصفيق> ربنا هي عم قلوبنا بعد ذهديتنا هديتنا ها بس كلمة ها ها ها ها ها هديتنا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك إنك أم من الأول أنك أنت الوهاب دايما الوهاب الوهاب الوه، الوه، الوه، الوه، الوه، الوه، الوهاب الوهاب كل الكلمة ما تبكراش طيب يا بنات يبقى احنا بنقرأ النون ازاي قل أعوذ برب الناس من يقول الكلمة اللي هي القائل. تفضل. خالي بقى انا عايز اقول لكم في قلتم دي يا بنات عشان البنات بتتعبني جدا في قلتم وقل قلنا بتقراها كلهم كلهم بيقراوها كاف تقولك لك واين كان في حد بيقرأ عليا القف يقول كده كل كل لان القف دي قويه بتبقى وتقرايها انت بتقرأ بتقرأها رنانه تقرايها كده قل قل مش كل لا ما يعني يا حبايبي بتقولوا الغلط طيب هي قل قل قل, قل قل قلنا قلنا قا, قا, قا, قا قالوا قالوا يقولوا يقولوا طيب هنا حد بقى يقرأ هل بقى في النون دي بقى تاني مرة ثانية ها مين يقرأ لي النون يا بنات مفتوحة فضلا يا حبيبي أحسنتي بعية جميلة في القراءة ها ربنا يبارك فيك يا بنتي مين تاني يقرأ لي طيب ها يلا البنتي تغننا دي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان أحسنتي تعلنت حافظات النهاردة يعني ولا إيه حافظين النهاردة ها طيب اسمها حفظة ولا حفص اسمها حفظة البنت في اسمها حفظة أحسنت يا حفظة طيب مين يقول لي نان منون مفتوحة معلش من عليك مش, مش مشكلة خارج المقرر بس مش مشكلة يعني. إحنا نفوت خارج المقرر حفظة مشاء الله يعني قرأت لي حفظة طيب مين يا بنات هاجر يلا وأن و و, و... سوفي على النوع أنا دي بقى هي الفعل ما اللي أنا بقول عليها هي هاجر وأن نانم لما ده احنا من لما النهاردة وأن وأن وأن لما سمعنا الهدى آمنا فيه فمن يؤمن في ربه فلا يخاف فلا يخاف فهد ظلم. ظلم ولا هبن ولا هبن. معلش. معلش. يلا يمان. يلا يمان. ربنا. ربنا. ربنا. ربنا. جامع الناس الناس الناس الناس الناس اليوم لا ريب فيه. قالوا الناس. بارك من هوا يا قالوا انتو عارفين بيجي بيجي الهوا مع اول ما ديه ازاي بنات اول ما توقفوا صوتك تعرفوها كده اول ما توقف صوتك على المد قالوا هتروح جايه الهوا قالوا قالوا الصوت بالقوه دي قال ان لا اننا عايشين ان ابتدى بس ابتدى ان ان حطيها بس لا قابلوا بي ولا يا يا ما فتحتيش يا حبيبتي اللام. قلتي ألا لا لا لا استحوا يا ولدي النفتوة بيدي القراءش الجميل والفتح ما كده آه انتوا بتفتحوا كده بصوا البقي وانا بتكلم ما تبصوش كده قدام بصوا بصوا يا حبيبتي ما تقوليش آ قولي آه أستطيع المقرب آه أيها ألا سنتي وقنا عذابا واحسنتي مين تاني بناتي بنت فاطمه قتي يا فاطمه امالا الذالذين يقولون ربنا اننا امننا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا أنتي مهتاب. اهدي لنا نقول عليها بقى يا مهتاب. بقول من اول الهمزة عندك في خنخنة. بعض الناس إن, إن بتل إن, إن خلاص. بقى في خنخنة في الهمزة. ان هي إن هاتي الهمزة همزة مكسورة. وباين هاتي النون الغنة الوحداء. فهمان يا بنتي؟ ان هاتي لو خايف ما خايف شو بقى؟ إن إنا... إنا... اعطيناك <سوء> الكوسر <سوء> <تسوء> <سوء> إنا نا إنا أعطيناك الكوسر إزاي نقرأها يا بنات إنا <تسوء> دي قل أعوذ برب الناس دي فيها قراءات لدوري البصر هيقول بقى الناس هيقرأها ازاي احنا نقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. الناس من شر الوسواس الخناس ازاي لان فيها الناس مكررة ازاي نقرأها, نقرأها قراءة حافص بقى وليست قراءة ايه دولي البصري ازاي نقرأها كده يعني اختاروا بعينها نقولها مع بعضنا كلنا يلا يا بنتي انتها تنامي عشان اصحيكي يلا حبيبتي انت ها دعيف اعوذوا اعوذوا قل اعوذ برب الناس يا بنتي اعوذ اعوذ قل اعوذ برب الناس يلا هات المد قوي ملك الناس اله الناس هند هند اطفال حاضر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 برد كسر في في في الذي يوسوس في صدور من الجنه والناس مروه مروه يا الحبيبت قل اعوذ برب الناس مالك الناس قراتيها ازاي قرائي الشر ازاي قرائي الاختلاس قرائي ازاي شر كده يجري على الراء كده صح عندك 2 راء رقيقتين يبقى الغنه الغنه بتاعت لان بعض الناس يقول من شر هي بتقرا هي من شر شري شري حطي لسانك في اخرج الراء شري شري وتتوسط الراء الاولى شري شري. شري. شرر شري شري شري شري من لا يا بنتي مش شري مش شري هي لغه احنا بنتكلم بلغه دلوقتي شري قرآن من شر شري شري شري, شري. الذي <متداد> <تصفيق> واسويسوا في صدود الناس إيه خلاص يا مروة إنتي خلاص هتنامي ويا بنت تعبانة مش كاكلك تعبانة ولا إيه تعالوا نقرأ الصورة دي مع بعض يبنا تشنش في الناس والغنة المابودة فيها لأن الغنة قرأتها بردو مش جيدة والكسر عايز تزبط يلا نقرأ قل أعوذ بربي الناس مع بعض من أول قل اثبت القاف أعوذ الله لا من اول سو... دي صوره فيبقى نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان ظبطنا النون يا بنات ازاي مثلا ايه لنا اعمالنا ولكم اعمالكم زي نقول لنا اعمالنا لنا اعمالنا من يقول لي ما لنا اعمالنا نها نها ده وسطت النون يا نها مش لنا لنا لنا لنا لنا وسطت بنتها أنت كده بتفخمي لانا لا بقى بعدها خطأ لانا آ آ لانا هكذا أيوة بس خلي بالك كده أقرأيها وفيلي منخيلي كده عشان نشوفه خطخنة يلا فيلي منخي احسنتي طيب من يقول هالي برضو لنا أعمالنا ولكم أعمالكم من يقرأ هالي ما قرأشي ما قرأش ها تفضلي ولنا اعمالنا ولهم اعمالكم طيب قولي لي. لي مثلا ففيها قولي لي حاجه في النون المفتوحه قولي لي حاجه في النون المفتوحه انما نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا أن, ان كنا او كنا هدى هبه قاسم بردي يلا يا هدى ربنا لا انت يا معقاره لسانك يا هدى عشان تقولي ربنا بتتشنيجي في تشنيجي شيري ربنا شيري رب ربنا ادي الراء وده الباء ودي النون ما ليش دعوه بلساني فيها ابدا اني اتعقع ربنا شوفي رب لساني كيف لساني مبتدئ كده ربنا نا نا نا ربنا ربنا نا ربنا نا. انت فتح الفتحه العاديه الاولى عليها بقى عندك تلات فتحات يا بنات وأذكركم يا فتحه عاديه كده قول ربنا نا شايفين شايفين نا خطا يا اما افتح ربنا خطا يا اما اقرا ربنا خطا عميلي يا بنتي بيضاوية كده فتح لي بيضاوية ربنا ربنا ربنا ده صح شوف الصوت اختلف ازاي يا هبة ايوه الصوت اختلف ربنا أفرغ علينا صبرا حقا والله ربنا أفرغ علينا صبرا أحسنتي شوفت بقى لما عملت الخط ده يا هبة اختلفت عندك ثلاث فتحات غلط ثلاث فتحات غلط اللي هم ايه يا بنات لما تيجي تجيب الحرف المفتوح تقرئيه خطا ازاي انك تبيكي ربنا نا خطأ او تنزلي فكي سوف ربنا خطا او فعل علوي اكتر ربنا خطا الصحيح بقى انك تيجي الشفايف دي مع بعضها لو حطيت خط كده هيبعدوا عن بعض ربنا ربنا ربنا دي حكر أهالي كده ربنا والله حظة اتزبطت والله والله اتزبطت حمد الله بارك الله فيك <تصفيق> بارك الله عرفتي ايه المشكله عندك في الثلاث فتحات الغلط كنت بتطبقيهم يا بنتي الرابعه دي جات الحمد لله هي الصحيحة يعني طيب مين يا بنات هاناخد بقى حرف تاني اهو مشكله في الحرف الهاء ده بنقرا كده بناها والله بنبدا بعض البعض بنقرا يقول بناها يجيب في الهاء المفتوحه الفتحه اللي انا بقول لكم عليها ايه العرض بناها خطا قولي كيقولهالي كده ايوه قالهالي انتي انت بيتي جميله ما شاء الله عليك يا رضوى بارك الله فيك يلا قوليها طيب ايوه انت ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزينا يوم القيامه احسنتي جميله ما شاء الله اللهم <تصفيق> بارك يلا يا حبيبه قلبي ونوزيعات غرقا ما شاء الله على المخارج جميله جميلة. انت قرأتي مرة انا بدي كل واحدة مرة يلا تفضل احجة شهد ايوه ربنا لا في حاجة لا في ربنا افل من جوه ربنا ربنا, ربنا من, رحمة. من ازواجنا وزرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين امامه طيب هناخد يا بنات حرف تاني هناخد حرف تاني احنا بناخد دلوقتي حرف الهاء المفتوح ها انتم هؤلاء ها انتم هؤلاء او مثلا ايه انهارا انهارا او هقول بلاش خلي فيها الراء انت قفتوليها تاني طب اتفضلوا طيب هنقول برضو جنات وأنهارة ازي نقرأ جنات وأنهارة جنات فيها النونة هي جنات وأنهارة داليا داليا هم. ارفعي صوت الجيم يا بنتي حرف الجيم ارفعي, الجيم. ارفعي صوت الجيم جنات وأنهارة طيب بناها كلمة بنا احسنتي يا بنتي اللي جنبك ممكن تقول ولا جديدة اللي قدامك بنت بتاعه الصيدلة طب الاسنان دي يلا ايه خبر ابيض ده يا بنتي يا بنت هاتي القوة هاتي القوه في بناها باخذ با شديده ون بها جهر والنون فيها جهر والمد كذلك بانا شو شوفي با بانا با بناها انا ده بناء وسطا با وسط والناء وسط بناها بناها بناها طيب هاتي لي وانا بقى طب <تصفيق> تعالوا الشمس وضحاها جميل يلا نقرأ طب من يقرأ بهذه السورة دعاء يلا حبيبي الشمس وضحاها أحسنتي والقمر إذا بلاها أحسنتي والمهار إذا جلاها أحسنتي مين تاني يقرأها لي يا بنات من يقرأها جماعه فضلوا والسماء وما بناها أحسنتي والأرض والأرض دي مش 1 مش 1 ا 1 ا ونفس وما سواها انا عايز اقول الاخت اللي قرات جميلة دي يا بنات عشان بس احنا بنتعلل ساعات دي ما شاء الله لها الله ربنا يبارك لها هي سنانها من هنا شوفي علشان تعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى بياهلنا للقراءه الصح هي حتى والسنان بتاعتنا من تحت ممكن تقع أو كذا أو كذا لكن شوفي قراءتها وحروفها صحيحه يعني ما نتعللش بان اصلا عندي سنه واقعه وعندي سنه ما اعرفش ايه وعندي سناني ابدا ابدا القراءه دي ربنا سبحانه وتعالى يتم علينا بنعمه القراءة الصح أو القراءة التلاوه الصحيحه طيب يبقى برضو هنجيب هاء هنجيب هاء كده البنتين دول ما أنت يا حبيبتي نعرف حال بس اللام فخار اللام بس انفخار ما شوية زين شوية في اللام الحال براو ممتازة سنتي مين معلمتك مس هند مس هند أطفال مس هند, هند أطفال ليه هند بنتك يا هند دي مش عارفه عيالك طب مين <تصفيق> <تصفيق> رمتك رمتك. طيب انش... احسنتي يا بنتي ما شاء الله لقوات طب تعالوا نقرأ دي يا بناتي والشمس وضحاها وضوحا حا مش تقولش وضوحا حا خطر. حاء قلناها قبل كده بقى والنحاء قلنا, قلنا واء ضو ها تعالوا نقولها مع بعض كده واش. اشكلها في حرف الوالده والوالدات والوالدات مسامه او السماوات والارض دائما الوالده يقول لك ان كان في بنت بتقرا الوالد يقول لك هي ويه ولا هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي والوالدات يا بيعملوا ايه <تصفيق> واليا <تصفيق> واليا <تصفيق> <مستيق> ها طبعا. والوالدات والوالدات والوالد هي في الوالدات فاعل ولا بتا... بيعملوا مش <تصفيق> من يقرأ لي واهداني يا بنات الرمضة؟ يلا تخلطني أيونا والوالدات والوالدات والوالدات يا أولاد الأمات يا اللي بطول أو أولادي بقا هما عايه؟ طيب طيب تدع طبعا طيب أحسنتي شيماء فنيلي البلواوي يا حبيبتي تعالي تعالي يا بنتي هنا هي هتختم دي مع هبه قاسم اقعدي قريبه مني هنا عشان اظبط معاكي يلا يا شيماء ربنا ولا لا لا لا مش ربنا و دي ربنا ولا, ربنا ولا هي لسه فكرة وعفو عني. وارفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هو أنت كنت من أيام الناه؟ النون؟ أه بتايب تلتوني إحمد دلوقتي طيب طيب ماشي طيب ناخد برضو حرف الواو يا بناتي طب, طب هات يا حمد يلا بس أعرف مش عايزاكي في المد يا, يا أمال اتوطي صوتك يا كأنك بتتتاوي بكده لا في أنا مد فيه جهر ما تكونش ناشا يا, يا الناس بكل كا. كا. مش, مشكلة. مش مشكلة يلا حبيبتي يا خاف هي بنات ولي دونه ولي دونه ولا ولا انت لا, لا عدل بتمروا الله يكرمكم دي يالله لي <متصفيق> ما خلقنا السماوات والارض ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالله بالحق وأجر مسمى والذين كفروا مما انذروه علي ضي وعرجوا ايوه اللي هي اللي هتدي يا حبيبتي اقرئي لي يا بنتي حاجه بيه ما في حرف الواو مفتوحة إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار خلق السماوات والأرض أحسن الليل والنهار أحسن لا آيات اللي لا آيات اللي أولي الألب أحسن كتير أحسن كتير بفضل الله كان عندي الإمار أميرة للواوي لي للواوي أميرة لا لان في ان ن فيها امال لا ان عن فيها امال بعد كل اللي قلناه ده انه جاء ان انا نات نانا نا. نا نا. لا مش نانا نانا نانا نا نا. نا ان مش ان خطا يا ولاد حاجه بسيطه جدا هي بتقول ان في ان في انانا عندك امل يا اميره اختلاف الليل والنهار طيب يا بنات هنقول برضو الآية دي في الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولي الألباب عشان فيها واوة وفيها نون تعالوا نقرأ الآية دي مع بعضها مع معبدنا كده نتقن القراءة يلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار فاء والراء الرقيقة <تصفيق> هناخد يا بنات الحرف الأخير اللي احنا لسه ما ادناهوش اليا حرف الياء حرف الياء دايما الياء لما بنيجي نقرأها بنقرأها كتير مننا بيميل الياء يقولك مثلا ايه يقولك يا مثل يقول يا مثلا يقول يا مثلا في كلمه اياك نعبد واياك نستعين تقرأيها بعض الناس يقرأ ايا هيا هي ليس ايا افتحي اياك نعبد واياك نستعين هاتون هتولي كلمات في القرآن يا مفتوحة ها ها قبل يا كنا اتفضل لا ما تد ما تضغطيش كلفها اب ما تقولي تعيش الصوت تقوليش إيه لأن كده حولت حرف يا إلى حرف شديد هو حرف اليا اليا عكس شدة ثمانو درج ولما بنقرأها السكون بصر يقرأه الزاي ولا ياك يا كان عم بودي ميني بكسر الهمزة بكسر الهمزة بكسر الهمز. الهمزة وهاتي البيئة فيها رخوة السائل بينة جدا في الساكن وبيناتي البيئة الياء يا كان عم بود ويا كان هكذا يا كان عم بود ويا مين الساعين أيو يا بنات من الوراء طيب بتفخمي عندك الحروف يا يا يا يا يا وسطا يا يا لبرساً ولا سواداً. لهي يا, ولا هي يا. هي يا يا سوادا يا, يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا طيب البنت يا حبيبتي يا نعم يا يا يا افتحي كده وبصي كده في المرايه افتحي ده شويه بعيني شويه عن بعضهم ايا يا يا يا الفكين يا بيعدوا عني يا عن يا يا يا مفتوحة يبقى ازاي يا يا, يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا بتصلي بتصلي بتقولي بتقولي يا يا يا يا كان يا من غير تكلف اقراي من غير تكلف ياك نعبده إيا يا يا قولي ياسمين قولي ياسمين اه انتي برضو بتقولي يا يبقى برضو اياك زيها ازاي نقولها ايا يا يا اه دي على بعضها نعبده ا اه لحجه نجاه حجه دايما اقول لك نجاه معلش إياكا. لا انت بتصرخي بتعملي صراخ في الياء اي يا كده بتعملي كده هي ليه ليه بتعملي صراخ في اي إيا يا يا يا وسطا يا مش اي يا يا يا بنات مش اي هي ليست اي إيا إيا إيا يا هي اياك اياك اي يا يا انتو في اشد الاحتياج لتعرفوا التجويد اعودوا عشان تسمعوا يلا اياك نعبد و اياك نستعين ايوة حبا اياك نعبد و اياك نستعين لي كلمتان يا غير اياك نعبد و اياك نستعين طب ماشي هي. ايها الياء أيها. ما مفروحة يا أيها إيانا يا أيها المليئة الأول مية ما ليش يا <تصفيق> أية سنتي أي ما كنتم إيانا إيانا يلا حد ثاني يقرأ هالجيب يا مفتوحة البنات دول اللي كانوا يمشوا عشان يجيبوا لي هيا مفتوحة يلا حبيبتي أيو نعم قري اياما مفعودا اياما معدودات يلا يا رد رض... يا دينا يا دينا يلا يا لينا هاتي ياء مفتوحه يا ايها المزم ما شاء الله عليك ممتازه يلا يا رض طيب مين تاني قلها هم انت يلا يا ما تحرم ما أحل أحل الله لك مرضات طيب بس جميلة والله بس عايز جميلة يلا مين يا بنات حاضر لا مش عما يا عم عم هاتي الغنى يا حبيب طيب عما يا فتحايا عما طيب الصف اللي هنا الوراك ده يا إيمان أنا عايز أسنع الاتنين أيوة البنات بنات إيمان يلا حبيب تقوليها أحسنتي ما شاء الله الإيمال رحت من عندك يلا اللي بعدها <تصفيق> بارك الله في معلماتكم أحسنت ربنا يبارك لها الأخيرة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شفت بقيتي جميلة ازاي ما شاء الله ده فتح مبارك يا بنتي يلا مين يقولي عم يتساءلون مين يقولها ايمانات جميلة كده طب تعالوا نقولها كده مع بعض عشان نجيب ليه المفتوحه يالا عَمَّا ما اياك ساهنون this war I'm talking